أَرَمْتَ رَأِيَ الَّذِينَ نُوحُ عَنِ النَّجْوَاتُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُوحُ عَنْهُ يَتَنَاجُونَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْطِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحِيَكْ بِهِ اللَّهُ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحِيَكْ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يطلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واستقوا الله الذي إليه تحشرون